النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك لقد الدنيا وباريها روحي على الدور طول الليل ساهره تاسوا الجراح ولا تغفو لياليها فإن في طرقات الريح ضارعة فأكشف, فاكشف لها نورا يواسيها يا واهب النفس ايمانا بها وضحت كل الدروب التي تخفى أنت معي تصغي لنظة قلبي قبل شاديها يا من منحت حياة الناس حكمتها من خانه الفهو فليقرأ معا الكون يا راحمي بالحب متسق الكون يا راحمي بالحب متسق لم تخلف الشمس مين الأرض ترضعها فيطمع النبط تسبيحا لمحييها